واجب يعني واجب عليه أن يسلم، نعم ويحج، ياجر أن, يصح. أن يصح. لكن نقول إن الصحة هنا مستلزمة للوجوب، فكيف نجيبه وهو لا يصح؟ منه كيف عليه وهو لا لأننا ذكرنا أن نتيجة مسألة الكفار المخاطبين هو في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أتوا بأفعال الإسلام، نعم، فإنه لا يكون مسلما حتى. يأتي بالشهادتين وينوي هذا الفعل أو ينوي الدخول في الإسلام إذن الإسلام هنا شرط صحه ووجوب فهو لا يجب على الكافر